وإلى مد يهنا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تقص المكال والميزان إني أراك بخير وإن أخاف عليكم عذاب يوم من